فبإذن الله وليخزي الفاسقين وما أفا الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه, فما أوجفتم عليه من خيله ولا ركاب وَلَكِنَّ اللَّهَ يسلط ولكن الله يسلط وَلَكِنَّ اللَّهَ من رُسُلَهُ عَلَى على يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدير. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى, ولذ القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما اتاكم الرسول فاخذوه وما نهاكم عنه فانتموا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 لئن اخرجتم لَنَخْرُجَنَّ معكم ولا نطيع فيكم احدا ابدا وَإِنْ قتلتم لننصرنكم والله يشهد إِنَّهُمْ لكاذبون لئن أُخْرِجُوا لَا يخرجون معهم ولئن قُتِلُوا لا ينصرونهم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 لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة, أصحاب الجنة هو الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهاده هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار, العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون